بوك 2 سبتينة داشمت ريس ثلاثة وسبعون ثلاثة وسبعون كا غاليت؟ توريت ليدمة ستكيما السماح بعمل شئ السماح أرت يوجال المظة التاتوملي هل سرطة سمح لك أن تقدة سيارة؟ هل سرط يسمح لك أن تخود سيارة أرت يوجال المجارة الكهولي هل سرط يسمح لك أن تشرب الخمر هل سرط يسمح لك أن تشر الخمر؟ Ar tau jau galima vienam važiuoti į ūsenį? Hal surta yusmahu laka an li wahdika ila al Hel Hal surta yusmahu laka an liwahdika ila al Galete Galėti. Turėti leidimą, sutikimą. Yusmahu an. Yajuz. Yusmahu Ježus, ar mes čia galime rūkite? Heljus machulena, ennu dachina huna? Heljus machlena, ennu dachin huna? Ar čia galime rūkite? Heljus machbit tachini huna? Heljus machlena, biltatchin huna? Ar galime sumokėti kreditinę kortelę? Hal يجūz sədād bi biṭāqat al-i'timān? Hal يجūz al Argalmus bi biṭāqat al-i'timān? Ar galimus smokyti čekiais? Hal يجūz sədād bi shakk? Hal Ar mokėti tik grinaisais? Hal يجūz fakat هل يجوز الدفع كاش فقط؟ ارغليو پاسكامبنتي لي مجرد أن اتصل بالتليفون؟ اتسمح مجرد ان اتصل بالتليفون؟ ارغليو كيكو مجرد سؤال؟ اتسمح لي مجرد سؤال؟ Ar gailiukai ką pasakyti? A dazmăhli mujarrad an aqul shay'an? A tasmhli mujarrad an aqul shay'an? Yam negalima miegoti parke. La yusmahu lahu an yanama fi يجعلمم يجوت الأتومية لا يسمح له أن ينام في السيارة لا يسمح له أن ينام في السيارة يجعلم يجوتج الجكستوتية لا يسمح له أن ينما في محطة القطار لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. ارغالم سيستس اتسمح ان نجلس اتسمح ان نجلس ارغالما غوتي فالجراشتي اتسمح بقائمه الطعام اتسمح بقائمه الطعام ارغالمو سموكيتي اتسكراي هل يجوز ان ندفع منفصلين هل يجوز أن ندفع منفصلين؟